أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة يوم في جنابهم هم أسودون في ظلال على الأراكم تكمن لهم فيها إلا تعبدوا الشيطان إنهم فاعدون وَأَن يَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَغْلَبْتُهَا كُمْ جِبَلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْبُدُونَ